Ya Nabi, ben kami, engkau een أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت اكسير وغالي أنت مصباح الصدور ZANG حبيبي يا محمد يا عروسا الخفيقي يا مؤيد يا من جدي يا امامى قبلتك